فما علمنا ركم من أركان الإيمان الست لا ينفع المرض إيمانه إلا إذا آمن بالقدر ولذا كما كنا إن عبد الله بن عمر عندما أخبر ويحيى بن يعمر أن هناك أناس يتكلمون في القدر ويقولون بأنه لا قدر وأن الأمر أنف قال أخبر أخبرهم أنه بريء منهم وأنهم براء منه والذي يقسم به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أخذ دهل ما قُبل منه حتى يؤمن بالقدر السؤال الآن كيف توجه هذا الحديث أني طبعاً يخوى الحديث لم يكن يعمل إشكال عند كثير من النائس حاصل القصة نبي الله موسى طلب من الله عز وجل أن يريه نبي الله آدم فلما لقيه قال أنت آدم أبونا وخلقك الضار بيتي ونفق فيك من روحه وأسكنك الجنة فلماذا خيبتنا وأخرجتنا وذريتك من الجنة؟ سيدنا آدم قال ومن أنت؟ قال أنا موسى قال أنت الذي اصطفاك الله عز وجل وتدلمك نجيء ولمجعل بينك وبينه واصلة من خلقه؟ قال فبكم وجدت أن الله عز وجل كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة قال أتلومني على أمر قدره درب الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى وإن الحديث ده يعني إشكال عند كثير من الناس فيه ولا في قعد بيزني ولا بيسرق ولا بيعكل حرام ولا ربنا قدر علي فلماذا يعذبني كيف توجه الحديث أخرى وإن ابن حاجة وبكى ما هي <تصفيق> واحد يجيب واحد يجيب منهم حتى ها نشرب نشرب سيدنا ادم سيدنا ادم جوجل جوجل يعني بالتوبه لو بالقدر على الذنب الذي تاتي كنا قلنا الاحتجاج بالقدر منه هو محمود ومنه ما هو مذموم باحتجاج المحمود يا اخوه ان انا بقدر الله تبارك وتعالى على ذنب فعله العاده وتاب منه وتاب الله عز وجل عليه يبقى سيدنا ادم ادم واستغفر ربه تبارك وتعالى وتاب الله عز عليه من ذنبه ده بيحتاج الأمر تاب الله عز وعليه منه لكن احتاج المزموم أن يحتاج المرء بالقدر على ذنب وهو مقيم عليه انت أعد في الزنب يوجد هذا الاحتاج كما جاء أولي لسيدنا عمر فلقص لتخطع عدم لأنه سرق ماذا قال له قال يا أمير أنه لقد سرقت بق بقدر الله ماذا قال له سيدنا عمر قال ونقطع هدك بالقدريه انت سيتي بقدر الله هتقطع اذا ادم بيه ادم بقدر الله يبقى لا تحتاج يا اخونا بقدر الله تبارك وتعالى على ذنب أن مكين فيه في, في المعصيه هذه ده توجيه امر اخر الله يعلك الرجعه جات على قد نعم ان ياخذنا سيدنا ادم بيقول لسيدنا موسى انت تلومني على امر سيدنا ادم اكل من الشجره والمولى تباركت على رتب الخروج على الاكل فمن ياخذ رتب الخروج على الاكل سيدنا عمر المولى تباركت عليه والمولى قادر على اي شيء غير الاكل يبقى المولى تباركت على رتب هذا خروج اذا اكل فيخرج من طب هل المولى تبارك على اخبر نبيا ادم عليه السلام انه ان اكل سيخرج من دل الجنه لما اخبره لكن قالوا إن هذا عدو لك ورزقك فلا يخرج من الجنّة لك تشغل أمر الثالث قدّر <تضحك> قلنا في فيه أمرين لابد أني تتعلموا إن فيه حاجة اسمها كسب وفيش أمر اسمه قدر كسبوا القدر الكسب ده المولى تبارك الدعا قدر أزل أنك إذا أكلت تشبع إذا شربت ترتوّ إذا تزوّدت ترزق لأولاد طب الواحد قاعد يز... يدعي ربنا رب رزقني باولاد وهو لما تزوج ما... ما ما عمل فعل كسر ابتدى امور تبارك وتعالى بيه طب انا عايز اشبع لا مكا... أ... أ... أ... أ... اكل يبقى يا اخوانا بقى سيدنا ادم ماذا فعل فعل شيء الكسر اللي اكتسبه وداه وهو ايه هي... وانكله من الشجره والقضاء ان يخرج من الجنه طب الكسب الذي اكتسبه ادم عليه السلام الامور تبارك وتعالى تابعه عليه مين ربنا غفر له؟ يبا غفر له الكسب وبقي عليه؟ وبقي القدر وبقي ليه؟ القدر فيبا لا يجزل حجم القدر لأن المرأة واركه تعالى لم يخبرك ولم يطلعك ماذا قدر لك إنت تحتاج لو أنت عارف والله ربنا كتبنا أنه في وذلك سيدنا عمر لما كان ذهب إلى بلد الشام مفاضعون فطبعا رجع فراجع يقول لي يا أمير المون تفروا من قدر الله؟ قال نفروا من قدر الله إلى قدر الله فبيقول له أنت لو معك ماشي وذهبت إلى مكان قرعة فيه فوجدت مكان خص ومكان مجد ألست إذا رعيت في المكان المجد بقدر لله؟ وإذا في المكان الخص بقدر لله؟ وذلك السؤال قال اعملوا فكلوا ميسروا لما يقول قائد إمتى تحتمت لما تقعوا وذلك إذا بذبت العبد أراده ومشيه؟ راده ومشيه وما ترقى وهديناه ليه؟ وهديناه النجدين خلاص يبقى اما شاكراه اما اما تفوره لابد الانسان يعلم هذا ولكن المولى تتوكل على علم عز لما ستدفع وهذا طبعا ايه انا بدي لابد, لابد اني هنا قلنا ان يكون كلام وهي قاعده قالوا لا يحتج بقدر الله في المعاينه عيني بيت ولكن يحتج بقدر الله في المصائب معنى معاي ومصائب المصائب ما ينزل بالعبد دون اختيار منك مصيبة في نفسك مات أحد أولادك مات والديك فقدت مالك تلد مرء دي مصائب عندها يحتج المرء بالقدر تنزل فيك المصيبة تقول قدر الله وما شاء فعله أو قدر الله وما شاء فعله يبا عندها أنت بتحتاج فإنسان فقد أقارب ومات له إنسان عزيز قدره تحتاج إنتم هذا قدره النمر فإن أقدر هذا إن يقدر عن تقول الله إذا هيا خدت أولادك مثلا واحد فين قصيب ولا حد ولا أحنا ما خدتمش النهاردة ما كانش حد تصار لا بد أن تقول هذا السبب من القدر ده انت ولازم انت ايه لو مشي تحت الرصيف فان انت مش على الرصيف بتضرب العربيه ضربه في الرصيف طب يا انا بنص كده يمين ما هو ما هو ما هتعمل مش هنشوف حاجه جاء القدر ذهب الحضر وعمى البصر فانت اصبحت انت ايه لا ترى هذه هذه لكن في المعايب والذنوب لا يحتج بقدر الله قلت <تصفيق> له الله ده أنا احتجه لأيش إن أنا كده وإيه وزنت بقدر الله وصرفت بقدر الله لا أحتجه يتمر بإنسان بها لكن ده أحتج به في المصرف وإذاك يا إخوة المصائب دي عندما تنزل بك مصيدة تلاك الله بها الأمرين إما أن يكفر عن تذنوبك وإما ليرفع درجتك حالة نتنين يمن يم دعمال كذنب ربي ما يكفهو عنا يمن تهيه <تصفيق> طيب عدت يدنبع أريد المرتبط لك رفعة رفعة الدرجة طيب أيضا نحن بلاقي اليوم إن شاء الله تعالى نختم قصة نبي الله, الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بقصة موت نبي الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام طيب ظلم <تصفيق> <تصفيق> يخل الإنسان طالما أنك مخلوق وانك حي لابد ان تموت انت عارف هذه حقيقه طالما انك مخلوق لست خالق. طالما انك حي لابد, لابد ان ايه لابد ان تموت لابد ان خد طعن في يوم كده لكل حي لهذا خلاص هذا من بشر الله ببود أن أنت الإنسان يعلم المثوقات هذه فهذه تبعث المغلوبين <تصفيق> لأن يا أخوانا كل واحد منا تدبر هذه الحقيقة تتغير حياكا معلم أنه إيه؟ أنه سيبقى ربه وتبارك وتعالى وإذلك أخوة لبيه لها أدم عاش كم سنة؟ ألف سنة ومات لبيه الله يموح عليه على أبيه والسلام عاش كم سنة؟ لا، ده الدعوة ده الدعوة بس ألف سنة عام ده مدة الدعوة لابس فيهم يدعوه ألف سنة إلا خمسين عام لكن عمره ده أكثر من ده أكثر من ده ومع ذلك مات وينزل أمين جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد ومشي يا رسول الله ولا نبي الله لأن المقام واعظ وتذكير عيش ناشئتا فإنك ميت عيش مت في سنة فيين سنة عيش كما عاش نموح مما الختاب بالنتيجة هي ايه؟ انك ستموت واذا دام نقول لك ايه؟ نسألت يا نفسك سؤال النهاية ايه يعني آخرت انا عايز ادخل لكل ده الطيب وآدلس مش واتخرج من كلية وافعل واتزوج وقومت النهاية لازل نعرفها آخر هاجي أولاد أزوج أولادك آخر برضو عزيلي فيقول آخر تيت أنك سدود فعيش ما شئت فإنك ميد وأحبب من شئت فإنك مفارقة فحب أولادك زوجك المال، السيار فريد اللي بتحب. كل اللي من شئت إنك مفارقة وعمل ما شئت إنك مجزينة الله عمل خير لنفسي خلاص من احسن لنفسه ومن اساء فعليه انت الذي تجلب هذا الارض بهذا ما كسبته يداك واعلم ان شرف المؤمن كما عربيه او سياره خمسه عين مش عارف اعلم شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغنائه عن الناس يبدأ شرف المؤمن قيام الليل وعزك أن تستغني عن الناس ولذلك يا إخوة جاء عربي وهذه القصة قيلة أنها وقعت مع عبد الله بن عمر وقيلة وقعت مع الفضيل بن عياط فمن عربي جاء له فقال له كم عمرك قال له ستون سنة يقول له أنك مندو ستين سنة تسير إلى الله تشب أن تصير وانت لا تتعلم ماذا تأتي أنك كل يوم يعد عليك نقص من عمرك ايه؟ يوم قال أنت عمرك أدين لا أفشعر انت بي شهر يوم يوم بي لك سنة سنة بأشي سنة هذا تأتي يبقى لابد أنك تعلم هذا الحقيقة نقص بقوله أي أنك منذ ستين سنة توشك أن تصم طلبته فالرجل قال إنا لله وإنا إليه راجع فطبعا بقوله بقوله أتعرف معناها ما توحي وإن لله وإنا لله معناها إيه قال علمت أني لله عبد وأني إليه راجع يبدأ معنى إنا لله لعن عابده راجع أنا عبد وسوف أرجع إلى المورة الله تعالى الذي خلقته قال له يا هذا فمن علم أنه لله عبد أنه إليه راجع فيعلم أنه موقوف بين يديه لا من أحد لا سيقفوا بين المورة الله تعالى ليس بينهم وبالله إيجاب انظروا عن يمين فلا يرى إلا ما قدر نظر عن شمال فلا قد ونظر من تلقاء وجه فلا يرى إلا النار فالتقل النار ولو بشك تمر نعلم أنه لله عبده لله فليعلم أنه موقوف بين يده ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه بما يقولنا ان انت عمرك ده قضيته بايه ولم تزول قدم عبد من ما حتى يسلم عم عن عمره فيما افنى اثنت عمرك في ايه في الاستادات ولا في السينمات ولا في الشوارع ولا في موظ المولد تبارك العمر قضيته فين وزيك يا اخو عد بالسؤال اجابه ما هو بص كده معانا مين شفني <تصفيق> سفيان قال والله ما تكلمت كثيرا ولا عملت عملاً إلا أعددت له جواباً بين ينا الله عز وجل كل حاجة يسأل نفسك عمرتين بصفة عام قارتين في إيه؟, إيه اللي أنت عملته في حياتك وعن شبابي فيما أبلاد أخصد فترة فترة حياتي فترة الشبابي عملتين في إيه؟ وعن علمي ماذا عمل به تعلمت طيب بالعلم بتاعك وعن ماله من أجنك تسابه وفي ماء فضل فالفضيلة بعض الله ده أنا شفت لكل السليند وانا كل فعلا فعله حطي صغير جواب لكل فعلي تفعله الله أنا قدرت مسجوم كده فعلت كده مسجوم باكلم وعيد لي إيجاب طبعا بلا يسألك تسرق ليه تزني ترتب تكرر أموال الناس الباطل ليه؟ عد لقول لسؤال إيجابي، لقول لفعل إيجابي قال فنعد لسؤال جوابه <تصفيق> الموت يا إخوة أعظم العلم معنا طبعا في سنن الترمزي والمسند ورواه الطبراني وصحاها الألباني في صحي الجانب الحديث أبي غرير ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله عز وجل لآدم مسح ظهره فسقق من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة يبقى ربنا لما خلق نبيه آدم مسح ظهره فخرج من ظهر آدم كل نسمة سيخلقها الله عز وجل من آدم إلى يوم القيامة مش تعديده رزقني الأولاء ما رزقني أمر هذا والوضايخ هذا أمر رب مقدره ربك عز وجل لك زرية مش هتنطق للمكففة قدّر أنه ليس لك إنه خذ بالأسباب، خذ بالأسباب لكن تعلم أن ما قدّرنا الله عز وجل هو ما سيقع وهذاك ترى أمور عجيب يقول الله أخذ عشرين سنة، سبعين سنة وربنا رزقه بعد سبعين فهذا تقديوه ربك تعالى ربنا أعلم فربنا مسح لظاهر آدم فخرج من آدم كل نسمة المرتبة ربك خالقه ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبإضن وبيض يعني لمعانك يبقى خرج كل نسمة ستخرج تخل من آدم أمامه أم آدم عليه السلام وربنا جعل في كل نسمة وبيض نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هذه ذر إيهتهم هذه ذر إيهتهم فرأى رجلا منهم أعجبه نور ما بين عينين شفح منه وعجب وبيض النور الذي بين عينه فقال أي ربي من هذا؟ قال رجل من ذريتك في آخر الأمم وقال له داوود أنا بله داوود قال أي رب كم عمره؟ قال ستون سنة قال فزده من عمري أربعين سنة إبا سيدنا هذا شف زريتك قل له أمامه قال شفر وميت كده الأعمل من, من هذا؟ قال أنا ابنك داوود فعمره كام؟ قال له 60 سنة قال له طب جده ما عندي كام؟ 40 سنة قال إذا يكتب ويختب ولا يبدأ فلما انتظر عمره وآدم هل يحسل الأيام؟ فعلم أن قال له تنعيش ألف سنة؟ فقبل ألف سنة بأبعين سنة خلاص طبعا عن 960 سنة وبدأ هي وجاءة الملائكة <تصفيق> فقال أولم يبقى من عمر أربعين سنة إله آرام تعطيها لابنك لاوت نفسه قال فجحل آدم فجحل ذريته ونسي آدم نسي ذريته وعصى آدم فعصى ذريته ينيسي هذا برغم في بعض الروات من كان فيها كلام يعني أن المرة الغرفة تعالى أمر بلأك يعني يتم عمر آدم 1000 100 ورمز داوود ايه كما هو ايه يبقى 100 ايه 100 ممكن ادور عليه فيها فيها كلمه طيب بعد دلوقتي حدث وراء هذا يعني حدث قد موقوف عليه او مرفوع ولكن نذكر مع ذلك لما مات النبي له هذا في قبرت الملائكه ركوا وبعد ذلك غسلوه وكفنوه ثم اخذوه فاقبروه وفي القبر حثوا عليه ليه وحثوا عليه التراب وقال يا بني ادم هذه سبيلكم وهذه سنتكم اذا السبيل بتاع طريقه يعني اخيده فين قبر قبر تراب وهذه سنتكم يعني طريقه الدفن تسمح على كرسي ونسيبه ثلاث ايام قاعد ها ينشف في البرد ولا حاجه هذا ايه دي هذه وزرك يا اخوان هذه سنه جميع الانبياء سنه جميع الانبياء منافع الخلافات وقال بالسنه يبقى هذه طريقتك دي, دي اخرتك اخرتها مين ده توضع في التراب وهذه سنتك هذه سنه الانبياء بس الماضين كلهم قبل هذا في التراب ما اصيبت امه اخرى في شيء من دينها كما أصيبت بما يحدث عند حالة وفاة وعند حالة فرح عايز سعرق مدى قرب الأمة من الله أن ترونها فتحالة شوفه في وقت الفرح وقت الحزن وقت الفرح تلاقي الحج يعني الذي الكبار الذي فان ولا كنجيب دجيل وتلاقيه ممكن يؤس الفرح ها؟ وقيت له طبعاً لأولاد النفام أختي اللي كان ملتزم والنفام وكل العلم مش عارفك كيبه على فريط ولا إيه هو ملع سبحان الله ودول اللي كان طبعاً تقعد معهم كده لحظة تلاقيه الدين والتقوى والورا كلموك في الدين يعني لكن سبحان الله كأمي عن بتتكلم ولا أخوام آخرين والله يا إخوة الإنسان يرى العجاء لذلك يا أخي انت ابعد عن هذه الأمور والله أخوك ورح يتجوزوا عبد الفقاعة ودير فؤول من شهر هلأ؟ إن كان المنكر إخوة لغد لي تغنكر من قلوبك أن تزول عن هذا تعلم هذا المنكر والله دعنا مشالك هذا الأمر وانظر إلى حالة عند الوفاة الدفن وطبعا تجمد الفاقة الدفن طبعا الأمور العجيبة يعني. بعض الناس يقومون بأخذين الجنازة هذا يفعل في الصعيد من بعض القرى بيقول لك احنا طبعا شوف السنه ان نصوا عند تشيئه الناس هم لا ياخدوا تكلاما اله الا الله مره ثلاثه ناس ترد بنغمه وناس ترد عليهم بنغمه ايه بنغمه ثانيه مين ده اللي بيقول ده ده ما فيش شيء جنازه منقالها خلاص يبقى يا اخوه طبعا عاملينها موسيقى يقول لك نس قدام تقود ونس تقود عليهم تاني بيه؟ بنغة متانية يجواق قدام الدفنة يقول لك نرى قلوة واحد ثلاث مرات ونرى مش عارف ايه تأربع مرات وبعد واحد يدعو ايه؟ يفع يدعو لا وصلت القابلي بقى واحد يخطو خطبة على القبر يقول لك ادعو لأخيكم فإنه الآلم ويسر نعم خطبة هذه وردت أبي جلس على الشفير القبلي فبكى حتى بلى نحياته وبلى الثارة فقال يا اخواني مثل هذا اعد يبقى التذكير خطبة؟ نعم لكن مش خطبه بعد ما نرش واحد في المجلس الشعبي واهمنا توا دخلنا قلوبكم المرشح ولا ثاني ها فيبقى اخوان هذا هذا لك. تذكير بالله تبارك وتعالى وقت الدفن اللي احنا نتطلع للدنيا وللمناصب والامات واحنا في تشييع جنازه يبقى قلنا لا يبقى يبقى يبقى, يبقى, يبقى, يبقى خد بال القابر بعد كي أدعوا لأخيكم والواحد يرغب بما شاء الواحد يبقى يلعى يقوم أن يرفع إيه والنصر تكبر الله يسمى طبعا أنت الإيه فأكيني طبعا أعاد يقول إيه انظر على البعض الدفن وأحوالي الناس انظر يوم السابع بتاعه الخمستاشر والأربعين السنوية التسعين وترى انظر الى طريقة الدفن نفسها القبور اللي احنا عدنا دا وبالطبع الفرعونية والمشعارفين تأتي طبعا والناس بنت على القبور وزرعت على القبور ورسمت على القبور وشيادت القبور ويخرج وان هذا يسوف انظر كده صلى الله عليه وسلم خلاص او برضو حال الناس مثلا مجموط واحد ويقول لك أنا أعملت واسيتي إنه لما موت تدفلون في مسجد فلاد الفلاد الدفن عمت بعد عشرين سنة على حاجة يقول لك ده أصلاً تلواني ونحن نص وزوره تمسح ديه ورد برك به ولا و... أرد الدفن في البيت عندهم وهو تجعلونهم مفتاح كده عشان في البيت هذا أخونا كله مخالف حصوص الله الدفن في المسجد ولا في البيت دفنا في بيتي سيدنا أبا يقول لما اختلفوا أي نود ف... قال ان دبس شنطك ان الانبياء في المكان الذي يمتون فيه النبي نام على السرير فزاحوا السرير وحفروا ودفن في المكان الذي ايه الاتبف النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي في اللاب رافع القبور اكثر طبعا ال... مما يخرج منها من التراب يعني قبر يرفع وانت طلعت تراب التراب دي هتحطه هتلاقي في ايه؟ ارتفع بمسنن هذا على قدر التراب اللي خارج على قدر التراب اللي خارج لكن ما نعملش على قدر ندفعه وكده وكده يجي كاتب طبعا العميل بتاعه وخامه أبو ما يموت كان بيعمل مش عارف الحتة فلانية والسفي بتاعه عشان أبو ما في الآخر فطبعا هذا يجرس شوف, شوف كده في صنع المسلم من حديث أبنها ياجد أسدي الأسدي رضي الله عنه قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثت على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثاله إلا طمستك ولا قبرا مشرفا إلا سويته هذا في صحيح مصر في الآن الناس كده لا في صحيح مصر لكن أعطب أن يسأل في هذه فأقول لك إذا ما ظلت الأمة كما انحرفت في مجال المجالات إلا كما انحرفت في مجال إيه؟ في هذا المجال بص كده للناس عشان تعرف مقدار الدين عندهم يوم الفرح يوم الإيه؟ ويوم الحزن يوم الفرح تبقى عم تحس منتا ويوم الحزن تقدر هذا ضبع حال إيه؟ بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خلاص إخوة؟ ان شاء الله لكن احنا انتهينا من قصه نبي الله الانام عليه وعلى نبينا اصبر الصلاه والسلام احنا كنا عايزين نعمل الدرس القادم تبقى مراجعه تلخص فيه كل الفوائد اللي احنا خرجنا بيها في قصه نبي الله هذا يا مسعه تبتدي اول حاجه المقدمه المخصصه بعد كده نتكلم عن كام... عن قصه الاستخلاف قصه الاستخلاف دي هادي طبعا الاستفاده من عدد دروس خلاص منها أن المورة تبارك وتعالى جعل آدم خليفةً له؟ خلاص؟ وأن خليفة يخرج بعضهم بعضاً وذكرنا أقوال الإعلامات أن الخليفة دي لها معنى عند الناس ومعنى إيه؟ ولها معنى آخر وكيف نوفق من الحديثين؟ ثم قلنا ما هي طريقة الاستخلاف؟ العزيز النصر خليفة عندنا بنعمل إيه؟ بنختار إزاي؟ الشرع له طريق يستطيعن طريق الاقتراع المباشر وهلا مش عاد هذا له اغتياع لأن الأخواننا الانتخابات دي لما زي تنظر أنت بتسوي بين الناس يعني أفجر رجل في الأمة بصوت وآتقى رجل في الأمة بصوت نفرد الجماعة بطوع واحد رشع حافظوا الجماعة الحشيش مثلا على هذا وقال له هرخص لكم الحشيش والنهاية وابتعت الحشيش لكل مواطن رحوا ورشقوا وتكاتفوا على من اهل الالمين والنصارى وجنب ليس ما بشي ولا هذا هشوف هذه الاختيارات ما تقول لك انت ولذلك خدنا فرق الديمقراطيه والشوره الشوره ده النظام اللي انت الناس المؤهلين اصحاب التقوى والدين في كل مجال من المجالات يعني في الاطباء مثلا لا يمتهم في المجال العسكري في المجال وده طبعا له مكانه واختاره فقلنا ثم تكلمنا عن قصة خلق الأبي الله آدم كيف خلق ومما خلق وما هيأته عندما خلقه الله عز وجل ثم ذكرنا قصة خلق حواء وماذا نستفيد من خلق حوال ثم بعد قصة النبي الله آدم عندما دخل الجن قصة الأكل من الشجر قصة الهبوط إلى الأرض كل فن هذا تتلقنا فيه بالتفصيل المفوضي بقى عندك عدة فوائد تجي في وقت تعمل في ايه؟ تجمعها وتحفظها تحفظها وتحاول تسقطها على الواقع يعني إحنا لما قلنا, قلنا في قصة مثلاً أكل من الشجر ربنا ماذا قال للنبيله هذا؟ ولا تقرب هذه الشجر استفدنا منها ايه؟ قاعدة قاعدة سد الزراعة إن ربنا لم يحرم عليك شيء لم يحرم التي تؤدي إليك ليه بعد؟ طيب لما ربنا خلق سيدنا آدم وادخله الجنه وجعل به طيف وطيف به فلما علم انه اجوف علم انه لا يتمالك تعرف طبيعه نفسه لا يتمالك لا يملك نفسه عند الغضب ولا عند الشهوه يبقى جنب نفسك الغضب جنب نفسك الايه الشهوه لانك مخلوق ضعيف لن تتمالك ما نفسك في موضع شهوه طب لما تعلم ان حواء خلقه من ضلع قال وان قلب ف اذا رات ان فاقبلهن على يقولون ما أتعرف حتى طبيعة المرأة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا حواء لولا بلوصرين لم يخبز اللحمة لولا حواء لم تكن أنسى زوجها إضافة تعرفين أنت طبيعة المرأة الحدس منها عين ولا نقص إنما هي نزعته إنما هي نزعت عيضة وذلك إحنا كنا في الخضلة في الجمعة الماضية. المولى تبارك وتعالى قص علينا كل ما حدث مع قوة الماضية كله ذكروا لا ذكرنا بعض منهم من قصصنا عليكم ومنهم كل القص طيب ربنا ليه قص علينا هذا القصص ولم يقص الآخر قلنا الأمر, الأمر الأول لا يسأل عن ما يفعل هو المشكل الأمر الثاني أن المولى تبارك وتعالى علم أننا سنقع في وقع فيه ليه يعني زي ما أنت ربنا تبارك وتعالى بل لكن سيد الأدب إبليس دخل إنه فيه؟ يا إما يدخلك عن شهوة أو شهوة؟ الشبهة إنه حلفنه بالله عمرك إنت مصدى إنه موحد يحلم بالله كان فهو دي الشبهة والشهوة هل أددك على شجرة الخل وممكن يبقى لك أن تبقى يبقى مرضو الشيطان حيتكلك من إيه؟ من الباب يندوك يا إما شهوة يا إما شبه طيب ربنا طوالك تعالى ما قص على, على الهبة قصتنا علاوة الشيطان اللي عليه السلام الدعوة تبدأ عدوه لا من عاد الأصل حتماً ولا بد سيعادل الفرق يبقى خلنا نور ما قصش عن هذه القصص عشان قطر إحنا نوع نتسلى ونحلى حتستفيد منها ستقع الأمك وإذا كنت في خطة الجمعة لقد قصت الملع بل إسرائيل ألم ترأي الملعين بل إسرائيل قالوا لابعث لنا ملك ومقاتل في سهولة هذين قاتل يهو حسب روحي مش عارف هذا ما عمل في خلنا في غزة وفعل هل عسيت كتب عليهم من عليه القتال تقاتل وما لنا أننا نقاتل من سبيلنا وقد وخرجنا من ديالنا وأبنته فإن أخواننا بأس الله فلما كتب عليهم من فرق على أخواننا بلايه هذا إحنا عراءنا عالم إسرائيل وعملنا مظاهرات وروحنا كالصف من بتاع إسرائيل ودخلنا الصفار وجبنا العالم من فوق سبحانه يوجد في الكتاب في المعاركة والشباب بتاع دول بتاع من دول ها؟ وديه الجيش كده يبكي عشان عنده مشروع ولا حاجة في الجيش وعنده لسه مش تمشي ها؟ ده مش مش بيقوزان انظر الناس الحاضر تلاته سنين قوله كده يا ابه هالناس كانت معك ايه؟ قوله هالناس في الناس كان بيتشتوا في الناس كل واحد وطبعا العالم الاعلام صور لك ان كل واحد كان له قصة حب وكل واحد ما نفعش المعارك نفعش الكلام ده توفر في ساحه القتال كلب <تصفيق> لا انا اولادي ها عليه على المصالح والمفاسد مش على أهواء الشعور الناس وازاي قال ده ده ده ده, ده, ده, ده لا روته شربت ما شربت ماء إن الله امتدكم بها فمن شرب منها ليس من لم يطعموا فان الا من النفس خودا وعرف كده دي فشالوا منه الا قليلا من كم يا اخوانا 80000 اللي عدى كام 314 واحد ده كل البلايين جنيه غزه صفصفت على تلقى تتميه أقوى أقوى 14 اللي خرجوا ما هو الآن تتوعى تسمع الشيخ الجهر في سكبكة أقولوا أعمل الشيخ الخرافص يلا بنا أنا دوك تسيبت الأولاد يلا اطلع بيني ها ابدأ أنت بنفسك وانت رجل الشيخ الشيخ أشياء أعزلالي معاك أولاد كنا خلنا الإمثال ربنا قصى أنا القصص بنا حتى أنت عود ما عدا سماعهم سيحدث طب حتى بعد ما عدى منا بنتمى 14 هاتوا تبيعوا كلهم ايمان واحد لا في فرووش برضه شوف كده ايه فلما اصبرت خالد الله متركه فلما جوازه والذين امنوا معه خلوه. خلوه. قالوا لا طاقه لنا بهم بجانبته شوف دعنا تصوير ده, ده انا بدات قال الذين يقولون انهم نابقوا الله ساد كم الفئه القليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين وزي بده حتى في اختيار قالوث حتى تختار ايه هذا يجب أن يكون يفكر ما الله اصطفاه عليكم وزاده بصف والله يؤتي الناس يقول لنا ما يكون والله يؤتي الشعب يريد الشعب والذي بعيره منصر وللهم مالك الملك تؤتي من يقول لنا؟ ربنا قال عن النمرود ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك لماذا الملك؟ مولا توركه فعلا كده إحنا طبعاً إحنا ما نجيب وإحنا نعن غيب ولو نجيبنا الإيس الجمهورية سنمده في الدنيا التعليم قد قولي كده الأمة إمتى تقوم لها قائمة لما عمد الإيس الجمهورية نحن ده, ده, ده, ده, ده, ده الصفان ده, ده, ده لابد الإنسان يقولنا نشوف كده الحاكم الهيئة ده فتنة للأمة فتنة بد يكون وزيك المولا توركه عندما قال المرأة أولك تعالى <تصفيق> <تصفيق> نحصلنا رسولنا للبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنزلنا الحديث لماذا الحديث بعد نحصلنا رسولنا للبينات؟ ما هو في ناس واحد يتنصح بنا يقول له التقي لكن في ناس أنزلنا الحديث ربنا سواء خلق الخلق هو أعلم به وهو أدرى به والله يتباحنا نقول لك ربنا يأتيك وأنزلنا الحديث فيه بأس ومشادي ورزالة تشب عمره من خطار؟ عاد، لا في فيه؟ خبه، فعشي طبعاً تلعبه بقى احنا هذا احنا عايزون نجيب رئيس الجمهورية إيرادة النصاري وإيرادة العلمانيين وإيرادة الإسلاميين وإيرادة الصوفيين وإيرادة الممثلين والمطربين وكل موعد في حتة امتحت عمي لا طب بالله يقول نجيبه ازاي؟ أنا بستهدف. إن جيب، نجيبه إزاي واحد يرد الناس كلها تقضى عنهم. يعني عمر بنخطر دينفا. قوتي. عثمان قوتي. قوتي. قوتي. عالم أبي طالب النبي تقيل له اعدي فإنك لم تعد. ماذا كنا طرد الناس؟ ماذا طرد الناس؟ لكن احنا طبعا الآن وزاركة احنا الناس شوف قد من تعلق شيئا وكل إليه. هؤلاء المتعلقين من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية هم اللي هنصح على البلد طيب خليهم نصطرح البلد لكن لو تعلقت قلوبنا بالله رب أصلح على البلد ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شهارنا نحن متوكر على رأسنا فماذا يحدث؟ هجد المولى طبارك وتعالى للصورة نحن نسوف نحن تركنا المولى طبارك وتعالى وابقنا نحن اللي بالنص وإحنا اللي بنشيء وإحنا وصورة كيفية اللي فعلت كذا وشالت فريب يا أخي ألم يقل ربك رأي هم مالك الملك تؤتي وتمزي وتعز وتذيني لكن أنا أقول لك أقول إحنا الآن تعالق قلنا بإيه بغير الله تبارك والله إخلاقنا نسأل الله العلي العظيم أن يجعل المقاعد الموري في هذه البلد إلى خير آمين هذه الأحداث التي أنت شايفها عشان مباراة كورة بلد عايزة تنفصك يقول له علم وعفو له دولة تانية وحدها وطبعا تجد ومن نفس البلد من يزكي الفتنة ويشغل الفتنة و... وانت لا تستطيع ان تتعامل مع الناس بحاسب الله عشان قطر قراره بقال لازم اتأخذ الناس, الناس بالرفق والليم طيب ما زنب الناس الآن يعني دولة الآن أنا عايزة المشاكل بس تلفع طول كلمة لله بجي طولة مظامات الحالة والناس تأخذوا كل الأمور دي طيب دلوقتي ليه يعني أربع أيام والعشر قيام ما فيش حد مسافر الصعيب ليه الموظفين بتوعي التكليفات بتوعي الزكر عديد عمدين إدراقه هرقص؟ يعني أنا يا واحد قريب يجي هنا على سحرات المسافر معاه التذكرة ما لقيش تذكرة ليه خذ معاه التذكرة فراح ما لقيش الآلود اللي اطلت الناس وقفة في الزكر بتوعي التكليفات العديدة أخذ بعض وراح قال لك النقل المفروض هي التذكره 75 ولا ب من النهارده اوصل بعدها باليوم ونص وامشي اخد دكاتره بيوم ونص يوم ونص يعني او او يعني حاولت انقش ال 18 ساعه وراك ده كل شيخ يطلع لك اصل ده حق مكتوب للجميع تظاهروا ليه حق ومش متعمل وانت شايف ان كل واحد قد حقه براحه بيعمل ايه لكن امتى يطلع شيخ يقول ليه لا ليه لا طالبنا يقول فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ العباني في المظاهرات وزيك من يقتدي يقتدي بمن مات لان الحيه لا تؤمن عليه بقى الحرام، ومعنى حرام، وبقى حرام، وبعد حرام، ومتبع تتعرف ديك، دل... ارجع ان تتعرف بشكل، مش كانهم في مظاهرات واعتصار، فاتوة كل المشاكل، كانوا يتقول ايه؟ الشيخ لقل قبل قبلك ربما تسلط المتظاهرون على السيارات وعلى المحلات وعلى ويقول لك سمية السمية دي فين أصلا؟ الناس التي تحطها ايدها في وسطها كده وهذه دي سمية شفت انت السمية الأبدا؟ شفتها في حتة السمية دي؟ وان احنا طلعين سلمين. ادخل معنا دلطاجية والحرمية والنصالين من الشيء. ده دل... دل الحرمية دلوقتي يعني. احب معنا خارجة. هو ممكن يخلش عن فيس يعمل لك يقول لك احلى مزعو الميومية ونعلم. لكن امتى يا اخوانا فاتوة الشيخ من الحوزان سألوه قال ديننا ليس دينه فرضى. بل دينه انضباط. لك دي مطلب طرق الشرائية. ده انا اقول لك واحد ما اتصف فيه شيخ والاشيخ نحن عمليه مزاقرة في لا إمّا! مشارك! وجوله ده اعتلاف شباب الدعاء! شوف إحنا بإينا المسمىات بدعيت لها ليه؟ اعتلاف شباب الدعاء! نقابة الدعاء! ويجعلك نقابة الدعاء المستقلة! شوف إنت بنا على ديه! بكم نقابة عدوتي! نقابة المستقلة! ونقابة مستقلة المستقلة! ده طبعاً ده عشان إحنا إيه؟ فوضي! آه! مع تبقى العمل! كل واحدة عمّي فيها رأس. لحبات البحرين وفي دورة في القليل جانا كبتان لحبات قالنا هو بس يا أخي يا أخي احمل كلام الشيخ المجمل عن تفهم الشيخ المجموين خلاص لكن فتوى للشيخة الشيخة الأجازة وبعد ما بس احنا ايه يعني بعض الافتوى تجده فتوى للشيخة نبازه فقال انت انا عمي معك نبازه باحي كل كلام كل كلام من الرسالين انت خلاص وتخبر بيه طيب اللي في الأول ده كله أجيب لك الكلام المحسنين فيه لكن المحسنين حبيبي عشان وفقني في الأمر اللي أنا إيه اللي أنا بقول ديه يوم ما أنت تتخلفه تبقى أنت يعني ولا تعرف ألي حتى على الصوت القرى اللي بعيد وفقته في الكلام اللي فيه تبقى أنت شيخ الإسلام يعني حدث واقف في المسكة جي في خطبة أخي خطر فتكلم فطيلة أو ما قال إن ما حدث في, في مدني التحريق في الصورة ده هو غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب تمام فين يخوني غزوة في الأحزاب من أي جالب من الجوانب خلص فوقكم فوقكم <تصفيق> فوقكم <تصفيق> فوقكم فوقكم فوقكم فوقكم فوقكم فوقكم الكلام ده من هذا تيخونا بعض الإخوة كيف تعيب على عالم العلماء وفحل الفقول أستاذي أساتيزو يا أخي أنا هو أنت عشان موافق الرأي بإعالة من علماء و لو يمتلك أعلى من أمه خلاف الكلام ده ترزل به ذلك الأرض الله أن يجعل مقالب أمنا والله يا إخوة بل يقرأ أحداث الجزائر يعتبر يعتبر وذلك دائما هنا السعيد من وعظة بغير حرص وطبعاً من الثاني من موعظة به غير في بنده ايه؟ أمور جردناها في السودان ما نفعيش في الجزائر ما نفعيش في, في, في تركيا ما نفعيش في سوريا ما نفعيش في ليبيا ما نفعي تنفع عندنا؟ هنا يسلم نسأل الله تعالى أن يجعل مآل الأمور إلى خير أمي أمي أمي. كل من أراد بهذه البلد سوريا أن يجعل مولا تعالى تدبيره وتدميره الله معفض مصر وأهلهم الله مصر وأهلهم في ضمالك وأهلك وأعسان الله معفض بلاد راجل لعبال الدستمين وصم بلاد راجل لعبال الدستمين سبحانه وتعالى بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم الله أكبر وزارة النظر وإلا الله